طيب كيف يعرف كيف يعرف المكروه كيف يعرف المكروه حتى يميز قالوا يعرف المكروه بامور الأمر الاول باللفظ الصريح الدال على الكراهه في مقابل في مقابل التحريم اللفظ الصريح الدال على الكراهه هو أن يأتي لفظ من الشارع صريحا بلفظ الكراه هكذا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 فانه يراد به الكراهه مثال في الكتاب قوله تعالى كل ذلك كانت سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ومكروها هنا المراد به المراد به التحريم المراد به التحريم جاءت هنا مطلقه على على ما سبق ولا تكمن ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك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 مطلقاً في مقابل التحريم في مقابل التحريم وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم وعد الامهات حقوق الامهات حقوق الامهات وواد البنات نعم ومنعا وهات ان الله حرم نعم حقوق الامهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكدره السؤال واضاعه المال فهنا اجتمع التحريم واجتمع الكراهه في حديث واحد فهناك حرم ثم قال وكره بالعطف بالواو والعطف يقتضي المغايره فعلمنا هنا نعم باجتماع الامرين علمنا ان المراد بالمكروه في قوله كره لكم أن المراد بالمكروه الذي هو دون المحرم وهو ما كان نعم نهيا غير متحتم ما كان نهيا غير متحتم لاحظتم هذه حال يعرف بها المكروه هذه حال يعرف بها المكروه